ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشعة فبشر عباده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 افَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ مِنْ فَوْقِهَا جَنَّاتٌ مَأْزِنَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراكم مصفرا ثم يهيج فتراكم مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب